له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء الا كباسط كفيه الى الماء يذلغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسج من في السماوات والأرض قوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات وَالْأَرْضِ قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأفوسهم لا نفعا ولا ضرا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها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 وَأَمَّا مَا ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الحسنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم ما فِي الْأَرْضِ جميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم ما فِي الأرض جميعا ومثله معه افتدوا به اولائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. وماواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا سرا وعلانيتا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل جين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا